الحمد لله تبارك في ذاته وبارك من شاء من خلقه الحمد لله العلي الأكرم لا يوفي قدره بشر ولا يقوم بحقه ولا ينفك مخلوق من رقه ولا يستغني بشر عن جوده ورزقه هو الأول في هذا الوجود وله وحده القيام والسجود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 ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله فهي العدة في الشدائد والعون في الملمات وهي أنس الروح والطمأنينة ومتنزل الصبر والسكينة ومبعث القوة واليقين ومعراج السمو إلى السماء وهي التي تثبت الأقدام عند المزالق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 كلمات نرددها كل يوم بيننا وفي صلواتنا قد جمعت خير الدنيا والآخرة وسعادة الحال والمال إنها الدعاء بالبركة يلقى المسلم أخاه فيقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهل تأملنا معنى الدعاء بالبركة وفي صلاتنا ندعو وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وفي الدعاء قيام الليل وبارك لي فيما أعطيت ونقول للزوجين بارك الله لكما وبارك عليكما فما حقيقة هذه البركات عباد الله أصل البركة الثبوت والدوام والاستقرار والبركة النماء والزيادة وكثرة الخير يقال باركه الله وبارك فيه وبارك عليه وبارك له والمبارك الذي قد باركه الله تعالى قال سبحانه وهذا ذكر مبارك أنزلناه وذلك لكثرة خيره ونفعه ووجوه البركة فيه البركة كلها من الله فإن الرب تعالى هو الذي تبارك وحده وكل ما نسب إليه مبارك فكلامه مبارك ورسوله مبارك وعبده المؤمن النافع لخلقه مبارك وبيته الحرام مبارك وكنانته من أرضه وهي الشام أرض البركة وصفها بالبركة في آيات من كتابه وبارك المسجد الأقصى وما حوله والله تعالى يقال في حقه تبارك أي تعالى وارتفع وتقدس وتمجد ولا يقال تبارك في حق أحد غير الله تعالى تبارك في ذاته وبارك من شاء من خلقه كما يقال تعاظم وتعالى فهو دليل على عظمته وكثر خيره ودوامه واجتماع صفات الكمال فيه وأن كل نفع في العالم فمن نفعه سبحانه ومن إحسانه فهو ذو العظمة والجلال وعلو الشأن ولهذا إنما يذكره غالبا مفتتحا به كلامه وعظمته وكبرياه قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقال سبحانه إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغش الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين أيها المسلمون وقد يجعل الله بعض خلقه مباركا فيكثر خيره ويعظم أثره وتتصل أسباب الخير فيه وينتفع الناس منه كما قال المسيح عيسى عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت البركة فضل الله يأتي للإنسان من حيث لا يحس ولا يحتسب، فكل أمر تشاهد فيه زيادة غير محسوسة يقال مبارك وفيه بركة. البركة هبة من الله فوق الأسباب المادية التي يتعاطاها البشر، وإذا بارك الله في العمر أطاله، وإذا بارك الله في العمر أطاله على طاعته. أو جمع فيه الخير الكثير، وإذا بارك الله الصحة حفظها لصاحبها، وإذا بارك في المال نماه وكثره وأصلحه وثمره ووفق صاحبه لصرفه في أمور الخير وأبواب الطاعة، وإذا بارك الله في الأولاد رزق برهم وهداهم وأصلحهم، وإذا بارك الله في الزوجة أقر بها عين زوجها إن نظر إليها سرت وإن غاب عنها حفظته وإذا بارك الله في العمل امتد أثره وعظم نفعه وبره وما بارك الله الأعمال بمثل الإخلاص لله ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن القيم رحمه الله وكل شيء لا يكون لله فبركته من زوعة فإن الله تعالى هو الذي تبارك وحده والبركة كلها منه وفي الأثر الإلهي يقول الرب تبارك وتعالى إني إذا أوطعت رضيت وإذا رضيت باركت وليس لبركتي نهاية أخرجه الإمام أحمد في الزهد بسند صحيح إلى وهب بن منبه وكم رأى الناس من بركة الله في الأشياء والأوقات والأقوال والأعمال والأشخاص فيكثر القليل فيكثر القليل ويعم النفع ويتصل الخير وتتم الكفاية ويعل الرضا وتطيب النفوس في سير العظماء عبر من البركات وقد كانوا بشرا من الناس ولكن الله بارك في أعمالهم وأعمارهم وأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم كان يومه يوما مباركا وقد عم نفعه وتوالت بركته ولا زالت تترى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها مع أن دعوته لم تتجاوز ثلاثا وعشرين عاما وكانت خلافة أبي بكر رضي الله عنه سنتين وأشهرا ومع ذلك حقق فيها ما يحتاج إلى عقود وفي العلم ترى من العلماء عجبا فهذا الإمام الشافعي رحمه الله توفي وهو في سن الرابعة والخمسين وهذا الطبري والنووي وابن تيمية وغيرهم تركوا لنا إرثاً من العلم والتواليف والكتب ما تنقضي دونه الأعمار ويعجز عنه الفئام من الرجال وليس ذلك إلا إعانة من الله وبركة جعلها في أوقاتهم وفي آثارهم وأما البركة في حياة الناس فقد كان يكفيهم القليل رزق كل يوم بيومه يؤوي البيت الواحد جمعا من الأسر وطعام الواحد يكفل اثنين تضللهم القناعة ويعلوهم الرضا وترفرف عليهم السعادة فما بال الناس اليوم؟ فما بال الناس اليوم؟ ضاقت أرزاقهم أم ضاقت نفوسهم؟ قصرت أوقاتهم أم قصرت هممهم لقد فتح على الناس من أسباب الرخاء ما لم يفتح على أحد قبلهم. وتفجرت كنوز الأرض وتوافرت الأموال والتجارات وتعددت طوق الكسب تذكيها المخترعات والمكتشفات والصناعات فهل ازداد الناس إلا فقرا وهل كسبوا إلا شقوة وقهرا غلب على الناس الشكوى من الفقر والقلة وضيق العيش وشح الوقت والخوف من المستقبل غلب على العالم الشكوى من الفقر والقلة وضيق العيش وشح الوقت والخوف من المستقبل مع توافر كل أسباب الرخاء فأين الخلل؟ إنه محق البركة ومن نفيس الكلم ليست البركة من الكثرة ولكن الكثرة من البركة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليست السنة بألا لا تمطروا ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا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 نعم الإعراض عن الله سبب الشقاء الذي يشكو منه الأفراد كما تشكو منه الأمم ألا نتفكر في أسباب تضعضع أكبر التجمعات الاقتصادية في العالم مع ما أقدرهم الله عليه من العلم والتدبير ألا نتفكر في غلبة الخوف وانعدام الأمن في أقوى دول العالم وأشدها جبروتا وبطشا وانتشار الحروب والقتل والاضطراب مع ازدحام القوانين والمعاهدات والمنظمات إن الذي يدير العالم حقا هو الله جل في علاه ولا تسير الأمور إلا وفق سننه ولا يحصل الرخاء والسعد إلا وفق توجيهاته وهو سبحانه القائل يمحق الله الربا ويربي الصدقات وهو سبحانه القائل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وهو سبحانه القائل من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة ولا نزيّنهم أجره بأحسن ما كانوا يعملون الإيمان والتقوى والعمل الصالح سبب البركة والسعادة والرضا والذنوب والمعاصي تمحق البركة وتنغص العيش وتضيق الأرزاق وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون الجوع والخوف شبح يرعب كل الأحياء بل إن من آثار الذنوب والمعاصي ما لا يخطر على بال ففي الحديث ما توادَّ اثنان فيُفرَّق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدُهما رواه البخاري في الأدب المفرد وفي العلاقات الزوجية تأمَّل تكرار التقوى وآثارها في سورة الطلاق ثم التعقيب بقول الله تعالى وكأيٍّ من قريةٍ عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب إنها السنن نفسها تجري على البيوت والأفراد كما تجري على الأمم والقرى عن حكيم بن حزام رضي الله عنه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 والضنك وهي انتشار الفواحش ونقص المكايين والموازين ومنع الزكاة ونقض العهود وخيانة الأمانة وتحكيم غير شرع الله فهل يعي ذلك التجار والمتبايعون هل يعي ذلك من لا يتورع عن الغش وأخذ الرشوة ونقض العهود والتلاعب بالعقود هل يعي ذلك دعاة الرذيلة والانحلال هل يعي ذلك دعاة الرذيلة والانحلال ممن يشيعون الفاحشة في الذين آمنوا لقد صدق الله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم عباد الله لازم التقى والصلاح لازم التقى والصلاح وتأملوا أثر ذلك في صحة أبدانكم وطمأنينة نفوسكم ورغد عيشكم وتمام سعادتكم أطلب البركة من الله وخذوا بأسبابها وأطيع الله والرسول لعلكم ترحمون اللهم بارك لنا في القرآن العظيم واهدنا صراطك المستقيم أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين صل الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله في الصحيحين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم فقلت بلى فأهدها إلي فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت فإن الله علمنا كيف نسلم قال قولوا اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمدٍ وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فالدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بقولنا وبارك على محمدٍ وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم يتضمن إعطاءه من الخير ما أعطاه لآل إبراهيم وإدامته وثبوته له ومضاعفته له وزيادته وقد قال تعالى في إبراهيم وآله وباركنا عليه وعلى إسحاق وقال تعالى في إبراهيم وأهل بيته رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وارض اللهم عن صحابة رسولك أجمعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وخذل الطغاة والملاحدة والمفسدين اللهم صل دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدا فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر يا رب العالمين اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل دائرة السوء عليه يا رب العالمين اللهم منصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وفي بلاد الشام وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم فك حصارهم وأصلح أحوالهم واكبت عدوهم اللهم حرر المسجد الأقصى من ظلم الظالمين وعدوان المحتلين اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوالهم في سوريا اللهم اجمعهم على الحق والهدى واحقن دماءهم وآمن روعاتهم وسد خلتهم وأطعم جائعهم واحفظ أعراضهم واربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وانصوهم على من بغى عليهم اللهم فك حصارهم اللهم فرجك القريب اللهم وفقولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى وخذ به للبر والتقوى اللهم وفقه ونائبه وإخوانهم وأعوانهم لما فيه صلاح العباد والبلاد اللهم لك الحمد على ما أنعمت به من شفاء خادم الحرمين الشريفين اللهم أتم عليه عافيتك وألبسه لباس الصحة وتمام الشفاء اللهم وفق ولا تأمر المسلمين لتحكيم شرعك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 اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وأزواجنا وذرياتنا إنك سميع الدعاء اللهم إننا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار اللهم اجعلنا من عتقائك من النار نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه